في الدنيا والآخرة، ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، فالله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم